إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ قُلْ يَا شُعَيْبُ مَا نَفْقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا وَلَوْلَا رَأَيْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ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 وَلا قدَدَ أَسَلْن مُسىَ بِآياتنَ وَسُلطونِ مُبين إِلَ فِيجعونَ وَملَائهِ فَاتَّبعُ أَمَ فِي الرعون وَمَا أَمرُ فِي الرعَونَ